بوك تو بدست إشس ستة وخمسون ستة وخمسون جفتوه. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس داسئيما وجود رغبة نيه إمام جلبة لدينا الرغبة لدينا الرغبة نيه نمام جلبة ليس لدينا رغبة ليس لدينا رغبة دا سي إما ستراف الإحساس بالخوف الإحساس بالخوف. Yes, أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. توفر الوقت. توفر الوقت. توي لديه وقت لديه وقت توي ليس لديه وقت ليس لديه وقت دا الشعور بالملل الشعور بالملل هي تشعر بالملل. هي تشعر بالملل. تا نسد الصاد هي لا تشعر بالملل. هي لا تشعر بالملل. داسبيد غلادن. الشعور بالجوع. الشعور بالجوع. دالي ستغلادني. هل أنتم جوعة؟ هل أنتم جوعا؟ نيلي استجلبني. هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعا؟ تسبيدا جدا الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. في استجدا. هم؟ عطشى هم عطشى هي نستجذن هم غير عطشى هم غير عطشى